شيخ محمد كري عبد الوهاب فرمي إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فعلم أن لهؤلاء شبهة يردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبه شبههم فاصغي سمعك لجوابها وهي بس يومان أجر او بغدر کود کا او کسانی پیغمه دی خو علی الصلاه والسلام بجنحد لگل yana کفریا بسری yana امجور زور لمانه یئسته براستی اگر بولین زی رکتربون او شرک کشان خفیف تر بو ام نقطه مهمه همو جاری علماء اشارهت بوان ان شرکی زماني اما زور گورتر ناله برتر ک ل شرکی زماني لبروی امانی پيشو لکاتی نا راجای اخلاص عبادیان بخوا کوردوآ امانی است لکاتی نا راجای شرککن اوانی پيشو لکاتی نا خوشیا هانای ان تنهاب بخوای بردوآ امانی است لکاتی نا راجای هانابو ه مشتگبن انا گرین بخوای تعالی الا خوانبه ال جاب زانا امانی شوبه گههنن امانی استا شوبه گههنن کا شوبه کان گوریا طبعا گورایا خلق و بیا گداربین ولهم لبردمی بلگو دلیل هنا شبه ان الذين نزل فيهم القران لا يشهدون الا اله الا الله صيريك. اوانيك ايوا باسيانه كن كقران لسريعا دابزيو بمشتق دايناون كيوژيما خان خان ريزي اوانه وا الله ودلا إلها الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم يعترف أن أكذ إقرار أن أكذ كأوا بيا غمر إخوياه. نقتئشك وينكرون البحث أو أنبران بروج دواي نبو. نقتئشك ويكذبون القرآن ويجعله ويجعلونه سحرا أو أنبران بقرآن نبو يعني أم السحرة أم كلام كلام إخواني. بلام إما يعني أوانيك أمر حوارك أنا غير إخوائك تبي أنا لا تج مشتك أو أنا لنتي ونحن نشهد أن لا إله إلا الله إمال لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله محمد الرسول إخوآه صلى الله عليه وليه وسلم ونصدق القرآن وقرآن برز زانين زاني كلام إخوياه ونؤمن بالبعث بالرامن بالرج دعيا ونصلي ونصوم نرجع كين بالرج جبين فكيف تجعلوننا مثل أولئك يوتشون إما خنibal أو أن إما يوتشون إما وق أو أن حسابكن وق كان حسابك تاته صبحی زور با الله ظاهره اگر متماشا این امالین هر کس اگر عبادت بو غیری خوا بکا او کس مسلم نیت لم بو نوری امدا خوای تعالی افرمی هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن يعني خوای تعالی ایوی دروسکرد یکل نعمت اگر کان خوای گوره دروسکردنه خلقه ایوی دروسکرد لباتی ایوی عبادت کن بو خو هموتان هنده زوربی زورتان كافر می‌زند چی پیش خواسته پیش چی خواهی تعلق فرم فرمین مؤمن آها زوربی زوری او خالک کافره زوربی زوری او خالک و تیش مؤمنه ام حالا که خواهی تعلق باسی کلم عایتیا بزن کلمی کافر کبازه کدلا عایت که آگر زوربی زوری کافره بزن این بچی اما کافر لبرو بیا گذار بین اما نکه استعلن اموا آکین اموا آکین اموا آکین ایو ایما ایان پال مشیگ کان چون لکاته که ایمانش من بوش تانه هیا مپیارالین ایو آبی به همودینی اسلام هبه به تای به تیل سرو همیه ای توحید اگر ای هر شی که لسر او شیرک بنا کی چیا همیه به تا الله بنا بکن لسر او شیرک بتعال که هواي کن، چنیوش کن، چون رنجو بگیرن، چه ایمان تن بخواه بیاب و پیغمبره بیاعلی صلی الله سلام. کشیر تن کت، شیریک تن کت، حاویش تن بخوا پیا کت، لتوحید و لعباده، او او کاته او ایشکت تن همی بتعال بیام. آم شو بهی، شو بهی زوری، بهی زوری ما مستعان و داعیانیم سردمشها. یعنی او نیزکاتوشن کافریه کی، او نیزکاتوشن أو حد يكردوه أو ماله خوي بينيو او بروجوا او واي او واي تو شو أنا مال جهل حسابك خوي تعال تشفر مال القرآن بيروزا أفرم ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشفكت له حبطنا حمله كرتك هذا شيء لسر محمد صلى الله عليه وسلم نجهر أغر لغل أوهم أعمال صالح أو أوهم عبادتك كشركك بكه حموش أعني بتغلبيت والأخوة تعالى تغلبيت والأخوة تعالى تغلبيت والأخوة تعالى نبيت والأخي تفعل أبو جهل جوابك إتشي لأشياء محمد يكوري عبدالوار قال أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام سيري جاوبك افلا غربتو تما الشعب كان هيك خلافيني الا بيني زنا يعني اگر شخص بلا بغير ملي خو علي الصلاه لفلان شد راز ده لفلان شد راز ناكه اني بروها بكا بي بيغامر بس عنده بلا بلا بل... لفلان شد راز ناكه بدري بخات ولا لا هي يوم كذا كافره لكاد قال بروشي بيغامر هيك خواه اخويا وخازك هنا اني بروها بيها بي بالتصديق بتاع حشي بكل ما اخبرك اغر بلاي ولا من بروان بمنيو بروان بمنيو بروان بمنيا بروان من ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما تأمش به جوريلا خلصي راسه يعني خلق نخنوار لا نخنوار رواجي زوزره بس لاي طالب علم توحيد حتى لاي عوامي توحيد يعني لا تجعل لا علماء يعني اما خر خوين اگري على ام ابو دروس كردوا اگر تو سرجم ايمانت به هم عقائد هبه بها مو شرائع إسلامها بيا بتنهبله إنه يج واجب نيا حكمتها با علماء بإجماع با علماء بلا كا بل محمد يا سلام رام بقرآنه برام من نجها كم تو من لم دنيا ما يعني تبيك كبر وداري كفرنكي والا توتشي توكافري يعني نيه اللي صار ام زمنيه سهمشتمانيه بومعناك شخص ها لولا لم لا يعني شخصك معناه المؤمن نخر. ككفر او شخصه شيا كافره مؤمن مؤمنه مؤمن كفر كان يان كافر و ايمان تاني يان كافر و ايمان تاني هر دو بشاكي تردريت تفال كافر كتو كافر و با ايمان تشتر با خواهر شيطان او بي خرنبر دمي خوتان شيطان تسيه شيطان انقار رجل قيامتك شيطان انقاري پهغمراني کردوها شيطان انقاري خواهاتي خواه کردوها ها سجده برا نابم طا اولو لو جزئيته او شخص شخصه كافر وو دعا الله وكذلك اذا امن ببعض القران وجحد بعضه وبشر شخصك بالرؤيه قرانيه بسلبران بو اتانيه حكمي سي كفره باشا او مقطعي او مقطاي او براي بينيا مساله التوحيد باخو فارسبيك ابي تن هذا والاخوكي وان المساجد لله فلا تدعو الله احد شيء حكمكي والله ايمانه بوني كابيتن هذا والاخوكي او الراس امر لنا قرانا يعني هم بيغامران بوني راو عليه الصلاة والسلام. القرآن بومن بعزة كا القرآن خوي هم توحيد وياك خوا فرستيا. فيدلت شيء ولقد أُوحى إليك وإلى من قبلك لئن أشركت لاحبطنا عمله. كواتل ريا السري أمر قبلتي على التوحيد والشرك. يعني بتوحيدك بياشرك كمان بالتوحيد وجحد وجوب حتى شيء بك. بس بلا نوج <تسجيل> واجب بني حكمتيا فا يا قريت بلا واجب و اشيكن بس التوحيد نكا غيرت ليانا شركه كي او اقر بالتوحيد والصلاه باليمان بخو با برستي هي وبنيجيشه وجحد واجبني بهذا كله وجحد الصوم اما منو ني شي يعني تو بويكا لبر ذهني او كسان لبر فكري بو تشني او كسان اسان به كافر كردن يعني جاتو لك سجنوشكا روجو غليو حاجه كاوتشيه كاوتشيه غوز هوالي غيري خاكر دو كافر لو لاوي شي قالك كونيش جاتو شن كافر ياك اي اما غلطه القصه يموت شنو او اقر بهذا كله وجحد وجحد الحج ايماني بهمشتكاني بظل الحج واجب نيه حكمتيه كافره ولما لم ينقد اناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج انزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع الي سبيله ومن كفر فان الله غني عن العالمين أولا مسألة حاجة كانت كسانك انقيادي يعني طبعاً درين كانت مقصدي بياتشية انقيادي يعني التزام با وجوبية اشتكاوه كبيراً اما واجبا كسي قوابلي بلا واجبنيا هو كافر به ومن أقر بهذا كله وجحد البعثة كفر بالأجماع باشا برايبة همو تكاني بس بلا زين دوبونوني برايبة خواه يا بملايكاه يا برايبة قرآن يا بحمو دين الإسلام هي بس برعب الرجد وعين كزين دوا بأتواب بإجمع كافراء وحل دمه وماله ماله حين حلالة بي. كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله يقول لهم آتها بمعن الله أو كساني كافرين بخواب بيغمبركي وبيغمبركاني عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يفرق بين الله ورسوله أن يجوازيب خنانيوان خواب بيغمبركاني ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ايمان منبها انيمان منبها ويريدون يتخذ يتخذ بين ذلك السبيله اولئك هم الكافرون حقا ان يرتكبوا خورا بيننا والاريا اما هو تعالى بيان لا شيء بحقا حقا اما كافرنا هم حقا حقا اما كافر نيوتو أمان ايمان به ني وانا او جزئيتان ايمان بينك هند مرانا حكم است توبلیم من بر آم به حمودی نی اسلام هیا ول پناهی شاد جنگ کامو خیر نمالو هر همون با قربانی قرآن اسلامه، مس بر آم به مسایه. طاوی هیچ استفاده نی ایشکه تو تو خود با درخ است طاو. لبرو بلاتو سیر نبی که کنیجه کار روز و غیرت دوشن پی ال اکافر. لو قزیک تنهار آو ان دنیا بی همه ایسلام وار بگیره نبی یک باش لب اسلام چیا که؟ عقيدة كما وإيمان كما وأويكوا زانراء ولا دين إسلام بقديله ببلغوا حتى قديله بلغيب يرزني أوندوا واضحته كافر بيجي نبي له بني أو كسرى وسكت إنكار يواكه فإذا كان فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض كاتك خويت على الكتاب كابا يا ريفمان الله يا بتبروني باشكريبي مان الله الا هر كسي ايماني به اندي كبي ايماني به اندي كني بي لو فيا زمانه فهو الكافر حقا او بالراستي هو كافر لانه يستحق ما ذكر زالت هذه الشبهه اي او شبهه هنا روته شبهه او مشكاني او كدا وكان لغير حي تعالى يا عبد القادر هو يا رسول الله هو يا فيسر هو والعياذ بالله شبه كان شي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 في توحيد الله سبحانه وتعالى. نأبوا نا دعاء إلى غيري خوات علاق ذا. ما دام دعاء إلى كده توش بو أو باو كوبكي. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحصائي في كتاب الذي أرسله إلينا. طبعا الشيخ محمد كور عبد اللهابل زماني خوا أدعوا مباركه كذا كتابي النار رسائل النار أبو خالتشي. أوانش رسائل عن أبو النار دوا. لبين أنا وتوجه أبو. يقل سبحان الله واحد أو هبوش يا او شبهة نقلة كان. ألا أنت وشون أواكي؟ يعني شيخ محمد عبد الله أبو محمد خوالي الجهادي كردوه. يا جدار كردوه بردن. العالم محمد عبد الله حتى حتى على. والله متشديد صفات او حقي حقيقتي الاسلامي بالله على يا ويقال ايضا اذا كنت تقر ان من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء هل وها بي بشخصك او أو يعني اقرارك وهركس يتصديقي بغمرك على همشتكا صلى الله عليه وسلم وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك إذا جحد وجوب الصوم رمضان وصدق بذلك كله لا نخ لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا قال هل وهو اذا تقر اقرارك اذا كنت تقر ان من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بتقر اقرار بواكي كينشك تصديقي بپیغمالك على الرسول بتهو پیغمالي خويا الراس تك الى حمشتك ولا ام او شخصه تشيبك جحد وجوب الصلاه ولا واجبني ان يجواجبني او باجماع او كسا كافرنيا حلالي خينو مالني او كسا وكذلك اذا اقر بكل شيء الا البعث حمشتك اقرار بذا بس لازم دونهنيا وكذلك اذا جحد وجوب صوم رمضان هم هموش تكي ما بس بقول رمضان وصدق بذلك كله بالرواه همشت كان بك لا تختلف المذاهب فيه مذهب يقول إسلامي اختلاف اختلافني لو كان شخص كافر ماذا؟ دام جحدتيك ايش يقولش تناك كباسمان اختلاف وقد نطق به القران كما قدمنا قران جمي فرم فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جاء معلوم ديانا للامان كتوحيد يكوى برستي قول الترين واجب لسر عبدكان كبقى غمره ناوية عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فإتفاق إجلا هميان قول الترنيا يعني توغى التوحيد النبي هزار نجو زكاة الروج وحجب كي به وفلنا به <متحدث> اوانا حمي لسر أساسي التوحيدة باشا توبلي اگر نيجين اگر زكاة اگر بلين جحدي نيجيك دواتو انكاري واجبي نيجيك ديان روجوك ديان إذا جحد الإنسان شيء من هذه كفر ولو عمل بكل ما جاء جحد الذي دين الرسل كلهم لا يكفر oh, ما شاء باتفاق با ما كرت أو أنا هم, با با هم أي أو الله؟ سبحان الله ما هذا الجهل بخواه لا له, له إلى سبحان الله فاشي جهلتي, أم أم جهلتي أم أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة هر وهبي وترى من المناهية تو الشيخ محمد كور عبد الله بس كافر بني تاريقي توحيد والله عمانه من كان تيستب باس للشرح كي على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لبني حنيفان ده بني حنيف كيفون شماعتي مسلمي كذابون وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان بون لا بيشاه مسلمان بون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, صلى الله عليه وسلم ويؤذنون ويصلون ونبو شو نكان ده يعني شاعت يعني أنا يعني, يعني كردو فإن قال إنهم يقولون إن مسيلةما أنا بلاني هيك يقلوا لا يعني مسيلةما يعني ردي شوفك يعني, آه يعني, يعني حقي لبيغمريتان لبيغمريتان لبيغمريتان نسنة ولا بلكو يان كان باش. قلنا هذا هو المقيم اما ايكا يا ميسا ايكين بابا القلسر خوتان تما شاكا اذا كان من رفع رجلا الى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم يك شخص يكبرس قاتو بيجينة منزلي بيغمر صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه كافر أبيه ماله حيني حلال به ولم تنفع الشهادتان ولا الصلاة هو بيعترافي خوتان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 كرازين نین مسیلمه بخیر تریزی پیغمبر صلی الله السلام رازین امن او آنها شمسان و دوك دوک از بنا محمد زمانی محمدی کر رابل وحاب چون ایوار رازین صحابیه گیا پیغمبرگیا هرکسی چیترلم مخلوقات بخیر تریزی که اخواهی ک آسمانه کانو زیاد روسکن دوا اخواهی ک حموده چی بدهست اخواهی ک هیچش که لبردم یعنی ایلا زلیلا چن تو آماکی عقله؟ يعني تقول لي أقر كسب خين مرتبي بي أغمى صلى الله عليه وسلم كافرة بي باني وجو روجو جو بقرير أي أقر بي خيت مرتبي خواه هو حرب التأكيد كافرة بي سبحان الله ما عظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقول لي أقر كسب شوين كوته توحيد نبي وشوين أهواء خواه بي أهوة طبع لدليه ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب أما هالمناينة ومن الصقيش محمد طبعا استناداً تصار شرح قيس يا فوزان أجداراً ما هموي نصي شبهينو هما شبهاتي نوهم كشون أمانة ألا إن إما إما كشون كافر كان لكاتك إما نورجاكين رجوجين شعثمانينين برامة بأخوة برامة بياجمر برامة بقرآن خاموس سيلو أوان خ أبو جهل وأوان برؤية النبو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 كلهم يدعون الإسلام هم يعني دعا الإسلام يعني ناكر خمي لا تشتر نبون يهوديون أصراني نبون بحثة ظاهر يعني وهم من أصحاب علي وانا هم علي عليب رزيخ وعالبي وتعلموا العلم من الصحابة لصحابه علم في أربوب ولكن يعتقدوا في علم مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما فالهم إيمان يعني وعلي تشيبوا كون إستعالي لزماني يعني محمد يكرا عبدالله هاب ناو يوسف يعقوب وشمسان يعقوب كمان دوال يقرأ ولا غيري خواتي على برسلاون عليه امسالي أوان أوان عليا خست ريزي أوانه أو وكو اوان فكيف اجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم شون صحابة هم إجماع يعني قد كابي اوان كافر بنا وبكوجن بكوجن نا بنا وكافرن أتظنون أن الصحابة يكفرن للمسلمين يعني يورات أنواع كصحابة مسلمان كافر كواتئوانا مسلمان بان أن الاعتقاد في تاج لا يضر تاجش هرعين شد داوى كلامك أو يوسف ولا زماني محمد كرعد بالوهاب أو نوانا. أمتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر. هاي اعتقاد تانوابه كأوا داواي لأكله وأكله تواساطه لبيني ايو وخوايه أما زرارين ياه والاعتقاد في علي بن بي طالبي يكفر أقر اعتقاد لعلي كرأي طالب وابي كوا بيجين تريزي خواه أما كافر أبيه كيف يكافر أبيه بس كابران لا تاج ولا شمسان يوسف اعتقاد بي كافرنا تاكيش <تصفيق> نشوبكات شونا يعني اقصق الردكات شونا اقرتو تماشاي صحابا كي باجماع أو كسانيان كافر كردو لنا يعني بردن كإمامي عليان خستان ريزي خواوا اي اواني كأأمانا يوسف تاجو شمسان خانا ريزي خواوا شون كافرنا ويقالوا ايضا بنو عبيد القداح الذين امجنمون ايشي بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغربة ومصر في زمان ابن العباس طبعا لزمان العباس كان صالة قاين دوسط النوحوت عبيد يكان طبعاً مبيان أبو تريل تاريخ بيان الله فاطمي يكان أما غلطة طبعاً نامي بيان أبو تريل فاضح أصلي أمانة علماء بس ينكردون هندي قال أحدها أصلهن يهودون نصارى هندي قال أصلهن مجوزة أما أنا دروك النسب يا ناقرة علي كربى طالب رزاي خوياه لبي زوراً أبوه تان النا خوياه نا نا فاطمي يكان ولناو خالك وابلا أبوتو كأمانش يعني يعني دوستي دستي علي كربى طالب ولناوي أوانن أمانة بنو عبيد القداع وبيد الله يكري القداع وانك هستان تشيان كالتأسيس الدولي بنو وفاطمي انك يعني الذين ملكوا المغرب ومصر كمغرب ومصر امانيان همكو تجردستو ده صلاة دار من بساريانا لزمان عباسي كان شاقة دار من وثمان فتري صالة كان يان شنبوا حتى فين صلتو شستو اوان دا اتاكو صلاحة دين طبعا رحمة تخوالي كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله لحكمي ظاهرة لا سرزارك يوان دعوت للحكم ظاهري وابن دعوت لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعون الإسلام يدعى الإسلام إيش أنا كت ويدخلون الجمعة والجماعة جمعة جماعتي فلما أظهر مخالفة شريعتي في أشياء دون ما نحن فيه كانت مخالفة شريعتي إخوان كت كم ترلو كأمر إما باس يمكن توحيده يعني أوان لو شانك بيان شي لو, لو شانك أي كافر بن بيجمعه هالسنة جمع أو الزمانة كأو دولتين بدار الحرب إش دانها قاداربن. قولي صحيح دار الحرب ولبرشي لبروي عبرد عبرت عبرد بدسلاط دا دار عبرد بحكم مكان لولاتك أقعد ولاتك ولاتي دسلاط دا داري وحكم رأني كي كفر وأو دولته بام مسلمانيش إشيابي أو بيوتر دار الحرب أما قولي صحيحة علماء ولا هالدرجة خوالي ترى هاي بس ما ما قولي صحيحة أو ببني ل ل خلافة عباسية علمان سرجمهم أو دولتين كافر فكر دار الحرب لبر شيء لبرهوي الغاشريعة تي انكر دوا تكاليف عن هالقدر هون تقول تكاليف أبا بتاعنا أجمع العلماء على كفرهم والقتالهم هو بولدوا إيشا كلنا يبردن صلاح الدين أيوبى وأن بلادهم بلاد وحرب دباعش أبي يستشي أو بناء وسلفي أنا أو مرج أنا وصلاح الدين أيوبى كاتك أواني لنا وبرد كحساب أواني الدولة الإسلامية بحساب يعني ها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 ولا تك يعني كرب ولا تحرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. هم ولا جتني أنا مسلمان الج هتشي كان لجتني أبو مسلمان داري أنا الحمد لله لنا يعني بريدا. ويستش دولتي إيراني كافر كا شي صلاح الدين خرجناه بهيش شو وياك يعني نا كردي يخرجونا صلاح الدين على أمانة شون دولة إمارة لنا بردو لكاتي خويا. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. باش. هلوها بيانا وتريه ما حمو يردانا ويبعو جورك السانة فيل يبن. سانة تشور ردينا ولوكساني كامرولة كاكو نيوجكا وروجوك ريه. هل بلوتيار صلتو چون كافريكي هما هم يرده بوانا. لا وهل وهلوها بيوتره اقر. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار الرسول البعث. والله وانا يبقى شو بوية كافر بون. شو كيف كا... ينكو كردو توا؟ الشركة لقل تكذيبي بيغامره صلى الله عليه وسلم. لقلو كما بيغامره يعني انكاري قرآن ينكو كردو. بوية كافر كراون لبر او بوا. نخير وانيا أجر وابيه فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل ماذا باب حكم المرتد ما شاء الكتاب فقيه مو مذهبية باب حكم المرتد معنى إيش يا لحكم المرتد ده او أنكره أجر كسك أو بله أجر كسك أو بكه أجر كسك أو اعتقادية أجر كسك شكو جمانيها به أو كافر بو مرتد بو خام كسنة هاتو بلا بيان الله عليه وسلم بون من الله وكسك الجحدي صلات بكاء كافر به آية لحكمي مرتدى كالكتوب الفقه كان هاتوا لأبال أميان نسره بو مرجع كبرراشي بالبيغامر نبي صلى الله عليه وسلم أو هاية بو مرجع كبررائي بقرآن نبي بو مإنجا كافره بي كواش توا هاتوا هريك لو شتان بو خير رده كي سربخون هريك بابرراد بحمود دينها بي و تد بروان بو آياتي قرآن يكافره بي بابرراد بحمود قرآن ها بي بل بل برراد بنيوش نكافره بي چجايتو بل جاءت التوحيد يكرهه بارستيبكي وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلام مرتد يا او كسيكو ومسلم انه كافر بوا ثم ذكر انواع كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله هل يغلو نوعا حتى العلماء فرمتهم زق الشوار صد شد بسكرا ولا قول وفعل ابيته يرضه كشي محمد يقول عبد الوهاب رحمه الله بالده دانا لواني هناه ها لا أصلا أصلا كان كنا ونا وشي نواقضي الإسلام ده نقطة هنا ناو أقدر ما خونا وقضي الإسلام نقطة نية زوره بس أو ده نقطة هي زور بديار يعني كل سلوها ميعن وشي شرك دوهم وساطة سهم أو كذي كافر كافر نكا هتا تادواي حتى أنهم ذكروا أشياء يسير عندما فعله حتى لأ أبواب الردى قتوتهم أشاع علماء وكذي عن نصيwa حد اشتيان نصيwa كم يعني تتصورينك إيه كأوبية هوي كافرون علماء أو هابوش وياه دجي كافر واستغناه تدجي كسيج واستغناه وككفر بكه حتى لو أنا لا لاي بتعبتي لا حنا فيها كان قلتوا يعني لفظ يعني هي الله شيء نقطة يعني هنا ولا قرب بمسجد بلاه مسجد كافره به يعني مسجد يعني مسجد يعني مسجد يعني شيء يعني كم كم يعني كم كردنوي ناوي مسجد بابلين ببشوك ده ناوي مسجد مزقود اسمه تصغيرة يعني چون اولی مزگود مزگود یکی بچکوله مزگود و کاکا یه شتگلو بابتا. آوها باسیب که ایبابله مزگود و کاکا یا مزگود و بچکوله که یه آوها علی کافره بی. هنی اگادر با، اگادر با. ام بابتا هنر بازگرا ولی لای علماء حزور لوا کمتره که ایم بابسیکه. که چون سریل خالکتی گاوا. يعني دجاتي التوحيد كردني بكفر نازانه زانية دجاتي كردني التوحيد بكفر نازانه زانية ويا أهمه بلقاني مثل كلمة يقال مثل كلمة يذكرها بليسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب حتى وين قلت بل بس قلت يا أنا كلمة بس بزمني خو دلشي لقال يعني أبي يان هرب سبعة بس شي بين أبي كافر به بي. يعني استوك بخوابلي يا ببي صلى الله عليه وسلم يا بقرآن يا بحرشتجلوي كلا ديني إسلام زارى وكام الدينه لقوله لفعله كان أجر بسر زارى تباسي أصلي بك يعني ويقال أيضا الذين قال الله فيهم هروها يشيش كل الرد كان أمية أو هنيك أو منافق يحلفون بالله ما قالوا منافق كان كوفي انكرت بدم ده والله و الله عليه وسلم يعني كم تيروانيني بيعمر بس اوصمياه يعني او شتي كوا راحت النوت ولكن تجا كوت يانا يحلفون بالله ما قالوا سينيان اخوار بالقران والله شتيوا ما نوت ولا كاتك اوتوشي انا خاي يقولها فرمي ولا قد قالوا كلمه الكفر لقد والله وتحققت فيانا خاي يقولها فرمي او انا يعني دروك كن كسينوا اخوردنا وتوتيانا باشا كلمه الكفر و كفروا بعد اسلامهم خاي يقولك صدتك في رك الدنيا لا دواء اسلامك كان كافر, بو كافر, كافر بو كلمه حتى كافر بو يانا كافر بو أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول معه؟ تجد لين كد صلى الله عليه وسلم يجاهدون مع تجودني يا أخوات على أواني كافر كبر لكاتك أنا لزمني بيغمره صلى الله عليه وسلم حتى لقال يا جهادا ويصلون ويذكرون ويحجون ويوحدون لقال يا حاجة كان لقال يا توحيدا بن بريوا بلام كلمه كان سر زارهات دروا حتى يا أخوات قبل نسي والله نموتوا خواي قال الله لا والله وتوتان كافر جبنا دوا إسلامك هذا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 غلطي ولا انسالتهم اگر پرسالتهم اگر برسي على لبكي دربارئ او كوتو انا علانشي دربارئ او غلطيك كرديان كبه بيغمر يونس الله وسلم ترسنوكو معدل بسيو معدل يعني لبردمي دجمنا ترسنوكو هروها دروزنو ها دروزنن سكبرسين هروها جبانن او انا لبردمي دجمنا ترسنوكن و دروزنن و دايما سكبرسين ألا أمعن بسبعته ودم كلماتنا، كاتك أم كلماتنا اللي دم درهته والكاتك اللي ضلش أنا نبو، هروق بيكانيني وسبعة مقصاني أكل، خيجر فرمي ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزؤون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. خايت على فرمة أجر بسيارة او كلماتاني أو كلماتانية كواو تانية أو أنا على إما سبعة ماكر إما برأس دي ما النبو للضلمان هونا هات تدر بقناعتي خو النبو أوش تانا ماكر على توبيان بلا على آية كاني خا بياقمري خا لا يوجد اعتزاليك مهيناه، إنه بالتحقيق كافر بون لدوا إيمانكتان خو أقر إيما عفوي هندق لإيوا بكين، لابر أو هندتان داواي اللي يبردن أكا، داواي توبأ أكا، إخلاصي توبيك الدولة قرانه وكيا أو طائفيك أو بوشيوية ناقريتها، أو إيم التعزيب يعني، لابره مجرم، لابره كافر فهؤلاء الذين صرح الله فيهم انهم كفروا بعد ايمانهم امانك خوي تعالى فرمي امانه كافر بنلدواكي كفروا بعد ايمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بي غمر ابو في غزوه تبوك كهاتنا غزوه تبوك هاتنا قساني قالوا كلمه ذكروا انهم قالوها على وجه المزح كان اما اممان بسعدتو امان بقالطو قمتو اما بعد قناعد فتأمل هذه الشبهة،, الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق قالتو أجر أمشبها يعن ورد بيتوا كقولك يعن أوي إيه وكسان يقلم مسلمانا كافركا كشايتمانيا بلا إله إلا الله بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحة كانوا زكاديا نجحة كانوا جاتم اشای جواب کش که کبوهم باز کردیاله، اما بسوت تین شتی که کلناو، ام کشف شو بهتای کم نصیمه. شر محمدی خور عبدالله. و ات بقوت تین شو به اونی هناآو بقوت تین رادشیله آنها. ام ایست واضحه لبرت شر تانیانه. یعنی شبه کیان و ردانویش شبه کشیان. که ات ب لاک موضوع زور آسان يعني أبي موحد به يعني أبي مشترك به نيم أنا لسنا أمعز يا هردوشيان ببيك أوه نخير. هر دوشان بو أو بمشترك حسابه. هاي قراءة فرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني إيمان يباسكت يعني أنا بلامشرك شيء باسكت قوتهاش من الخانى مشتركين هو أو يشركوا إيمانه تجاه به بإيمان دار حسابنا به. أبي إيمانه كي خالص تجاه به نبه هى شركه تجاه به إن جم أؤمنه. بين الله وواقع بقرن بو أم جوريك كي خالص تجاهه شن حتى ولا يكمل براستي أبي أو كسب الرواي بهشت يجنبي لزندوان ومردوان الرواي بهشت يجنبي لا هجرة بازو لا هجرة سكو لا هجج جور حزب لا ينك تنها بر إيماني بخوي تبارك على هذا لعبادتي هار بخواك نزر بخواك نوش بخواك روج بخواي جوراقري حج بخواي جوراقع عمره بخواي جورا رقباو رقباو حتى دوايش تكاني أعمال القلب وعمال الجواري حمّي أبي بخواي بخالص بخوي تعالى هبي. وأبي حكم خويت تعالى أبي, أبي حكم رأني، إخوائي تمارو تعالب سلميني، أبي كافر بيا بحكم رأني بشرك عن هلاوي، أوكس أنا أمره، حتى بل كمل، أماه موحدي خالص، غير أماه قالني نرجعوا روجوا قريو، نرجعوا ألمانيا، إتوى، نرجعوا دي إستفادينا ما لبر ألمانيا دكان نرجعه الوشانوا، حرجعوا ألمانيا هي تستفادينيا، برويب أخوها يو ألمانيا، شيطان ويا برويب أخوها يوصل زينه يعني بلاته وزور عسان بأم جوابه. شيطان برواي بخواه يا لنا، بالله أري والله لتوت ساكت برواي بخواي جوراه يا، أي هو يشتير كي هو يكفر كي شيء من الكافرين، جل بين، بين ثم تأمل جواب فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، أمر جوراترين شبه ألم مقطعيك يستنقل يعني مضموني شبهك أبو خوي بليتيلا ويك بأس ما نكرت ألين أو كسب الله إله إلا الله ونوره كاو برجوبيو يعني أو فرمانانا بريه وبره أما كافرنا بأجر شريكي شيء بوخا يجاور يجر أمير كفر شكرت أما كبيو ترى مسألة تكفير كا تأ من نقطة الزور حساسة وريابن مسألة تكفير بكافر كردن إما جماعة لابي لازور ما مصطيان ولازور يعني لم لا ولولا ولولا ولولا كلمات تكفيرية عن هنا وكردوها أنا بديوز ما خوش اللي هتسلم مسألة تكفير وانيها مسألة تكفير يا كخوا خاص الله عز وجل باس كردوها وصحابو التابعين به وحمو كتبه فقه تيادي من بدأ خو ما مصطيان يشافعي ه في قيم منهج وانا برا لبابي تكفير ولباب الرداب <سؤال> باب شنو زين شنو سوا باش غير برا بو نيه بو شي خيني بكردو تبع منهج او تاع لباب الرداتين وسراو كل رشت محمد يكون عبد الله بشارتي فكر كباب الرد لناو مكتوب كان الشقه هايا و انا بربزاني على شي او كسيوا ابلكافر او كسيوا ابلكافر او التكفير نيا خوي او بابك لبابي شي في اسلامي بلكو اصل دينك ما انا تكفير أصلي ديني إما لسد قاعدة إيمان بخواه وكافر كدني كسك كو إيماني وكافر بن بطاغوت وكافر كدني كسك إيماني بطاغوت به كاتل تقول اصلك هردو أصلك يا تتاعة تتاعة لها هردو أصلك يا تكفيري تتاعة أو أصلي دينك مانا با أوها نبي نوكو أمرو بداخو كعلماني لبرالي التادوائي وطني قومي أمريكي أوروبي صيني ياباني كا كابيا كوجيانا كدراجاكن والله وبالله وطلة دراجاكن كوجيانية مثلاً ده ورجال راس ذكيب بزانم دشميني خود يعني أوانه يسته أميركاله على أزادى أزادى أزادى بونا علی من أزاد بنبلا القرآن وحديثة كخوام بمریها بزنم ولا تجتوى له سر أم عزى على بردامي أمريكا القرآن وحديث تنفيس كا ولا تجتوى أو أو بتعيبتيش بتعيبتي لمسائل تكفير ولمسائل تطبيق حدود شريعتها بس أنا مياله يقعز لسر يكز لسر, لسر تطبيقك؟ إيه الله رجفيا؟ قاتدروكا؟ مسألة بريطية لخاصة باندن بريطية لإحتلال لدين اسلام دوشت مانيا يا مؤمن يا كافر يا مؤمني اگر ضلتي اسلام هابي بي اسلام اسلام اسلام سر حكم بي لسر حكم اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام يا اسلام اسلام جاهد الكفار والمنافقين اسلام عليهم اسلام اسلام اسلام ما اسلام اسلام دعات اسلام اسلام كاك اسلام وكاك اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام تندديجى بحقتي يايا والله أو تندديجى على فرميةي مادام تو آوي من أخوي تو هواي من هلا مزيو قاتل بيك وزيانه الله وكان الله والعيادة بالله يا أبن خوا غلطيكوا دبر أي نادوا نادينه كمان نوالا إيه وسلطان كردوه بقرة وقعتان لا خطأ كافر تعالى كفر القيامة يبزان كراست ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يعني جماني بيلا ولا كاك والله باطل تعالى ماذا بعد الحق؟ كواتا لنبونا وراء حق ضلالها، رشو سبيها، حقنا حقها، خواه فرستي، الله فرستي، وشوان كوتني دين الإسلام حق حرهم مطلية وانت الباطلة يعني بإقرار بمبكي، إن جاء مؤميني، وابي بره ويبري، يعني إقرار بمبكي كافري، بايدعي الإسلامة بكي، أو حمشو بي حميلة سنوية زور مهمة أما الموضوعية كبير موضوع التكفير جاله ام شبهه اندريشتين شبهه ورداكاش يزور اخا يعني يعني حتى باسكي يركما وقاولترين شبهه او قومها ما تيباتيش اوكوي كي تبدعوي شي محمد كور عبد الوهاب لو كانتو تايا ساستقر نتشيا قاولترين شبهه او خلق او محمد كور عبد الله تشيكدوا بصلماني كشتوا مشكلي كشتوا وروجري كشتوا او اي برايه قراني كشتيتي أو هنالن أو ليه وسيدك كردوا تو اعتراض التوحيد ويا لا إله إلا الله ناكي تو تشترك إلى لا لا إله إلا الله يا شو أنت أود لقبولك لأنني نرجون نرجون عبادة هيش لقبولك ذي أما موضوع تأييشه، لو كاتوا هتأييشه هرب دوامة موضوع ناشئين كذب علماء دعوة دعوة نجدي به كوا خلق كافرا كان خلق كافركن بحق خلق كافر ياكل خبط طال جا لو كسانى كا لبيشنجي أو كسانا كوا ردي ش دعوش شيخ محمد كور عبد الله هاب يا رحمتي الخاله سليماني كوري سحيبو نجدي لا دكتورين دوج نجاني شيخ محمد كور عبد الله هاب ولا نجدي أو دعوه يها كرازينوسي بزرده بزربه شهر و شهرش كن كما محمد كره عبد الله خلك كافركه لو انش على اجرنا وابن عفالقه احسائي اي رسائلنا اردواردو تي ابن معمر اوان كانفيا و واتا محمد كره عبد الله خلك كافركه امتي اسلامي كافركه حلو هكا ثاني تريش زور حتى يسترش إن جاتون رد لما بينوا لخلال نص لخلال خطوات الرد دانوا هناأو كان لم جور التهمة لم جور الله كافر حتى علىش كم ما بإجماع هاتوا هركسيك كوا تصديقي شتيك لم دينبك على أن من صدق بشيء من هذا الدين وأنكر شيئا آخر أنه يكفر بإجماع ما هاتوا يا نهاتوا حموك سيك لعلماء احترابا ماكا إجماعي لسرع الرواد برواد بشتيك لو دينهبي برواد بشتيك كي نبيت شيت كافري أتواني بلا كافرني أو الشخصة نخير كافر بو أمتش المسالي شي هنا وتوا مثلا آمن ببعض الكتاب وجحد بعضه فإنه كافر إيماني بهندك القران ايماني إيماني القران اما أما كافر يا أو إيماني كهيتي بوبشة نخير أن من أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة فإنه كافر با إقرار بالتوحيد بك بلان بلينيوش وعجبني كافر كافر أن من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة فإنه كافر. باب التوحيد طواه يخاف برستي توه دبتنه ها هو رخاءه كينييجش ك. بس بلا زكاة واجبني كافر عنه كافرة. حتى بجل لا إله إلا الله علاه. هركسي إقرار بالتوحيد وبصلاة وبزكاة بك. بلا أم بلا أولاد روجوا واجبني كافرة. باب جل الله علاه. الله. أو آية هناك أبو ختان جت عليه وإن الذين يكفرون بالله ورسوله تذوي. خ على فرم أولئك هم الكافرون.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 رقائق الرقائق وابابهانه وبرسكردوته بمن دعوا غيري حي تعالى كان والله لا اله إلا الله كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجور وجور قدان هيج استفادته بينا يعني لبر حطان وشانه بهور كردني غيري حي تعالى اوش باجماع خطويه دوهم يعني خطويه كم ردانا وكيبشيا باجماع خطويه دوم ردانا وكيب قياسي او لا بس ما كرمت من اگر كسب رواي بهاموشتي كبي وبس بنو اجنبي كافر بهانا بروي بزكاد نبي كافر بينا اما انا كبرتين لا لدوي توحيد اي اقل بروي بتوحيدنا ايقل توحيد او باولادك كافرين عنا اما فريقيدهم طريقي, طريقي سهم وخطوي سهم ردانو بمثال مثال بو هناينوا شغلوا نصكي يسلى بردمانا لا إله الله نيجا كنرجو كن بلا ولما ما كافر يكردون وأم من يجر رجلا إله إلا الله يمنع إنكر ذلويك كافر كان مثال كان بني حنيفة أتباعه مسلمي كذا من يجي أنا شاهد عنه شهد ما يشهد عنه هم يانكرينه هاتن مسلمي عن بشداري لقى لبيه غمر صلى الله عليه وسلم لا تياه لا بيغمره أياه كافر يانكردني عنه أيقرا خوا بشاري بيأكله قال الحمد لله ده وكرنا نمانيشتر واني كيمان بعلي كر ابي طالب هبو. كوا كاخويا والعياذ بالله. كافر كلانينا لكادي شكى اصحابي علي كافر أنا حتى سوتندانينا يعني وانا غظ بها حتى سوتندني طالب لينتي تيورست علي كر ابي طالب تيورست سوتان هالإكره أبي طالب إنسان كه تابلي غصباء يا شو نبي شو نبي إنسان أو أحشي قريت يا شو نبي إنسان سوتيرد يعني هالإكره أبي طالب لا لا برقباه حتى إيش كان كبعلي يا للنخواك خوا خوا نجعله خوابه أو ندرقيه استواني سوتان هروها مثال شتري هنا والشغل عبيد يا كان بني عبيد أو لبني عبيد كوت ما نوانا كيبون طبعا بني عبيد ويا باسكن بترصي الأمانة أصلاً أساساً أصلاً أنه يتعلم أن يكون لدينا طالبين حتى أننا يا إخواني أنا فاطمي أما أنا إختلافة التي نسبك إلينا هي عما أنا مجوز بن أما أنا فرز بن هي عما أنا يهود ونصارى بلن بلا أن بأتأكيد لدينا أعلى عنك ربي الطالب نب ويدعى أواياك وإذا ظاهره أما أنا رافضة بن لبعطينه أما أنا كفري محضي عنه بوكو الشيخ الإسلام بن تيميه أفرمي وأما أنا بإجماع علماء ها كافر شيئا كافر كنا كدولة شاءنا بدولة شاء حتى وقولت ما صلاح الدين أيوب يا رحمة خاله بدولة كيرخاند مثال تري هنا ولا كه مثال تري هنا ولا فقه وتمان يقلب أبو فقه كبت باب الردة لو بابي علماء باسي أوشتناك كإنسان بهالقراء ولا دين حسابك أو يقولون ان أو هناك اشياء يقولون ان يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك ولكن يقول لك ان يكون هناك افضل من اجل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من من من نمونیت رهن توانه باصحابانی که دواین لپی قمر کس عاصم کداری که انبود از نیشگر سیله حقانی پی آهالو، افسون بوی برکت آیه. پی قمر چی پیوت انسال الله علیه وسلم. هر وان مناعه نتو با، او او او نمنانی که، انشاالله لدعای اشاره تی پی این کامانه هر یکشک، آبیته هوی جو رترین الردانو بو اوج شبهی کازور به هیزلانو خالجیاب، بلامزور به هیزلان بردمی علمو، بردمی طالبی علمو کوتما، بردمی چشش. حتى عوامي موحدين عوامي موحدين كأوشت يبو باس كي على آخره بيخواب با... بانك بكرة شو أنا بغيري خايف ولا بانكية يقعد يتبون تقول القرآن خايت على فرمه لسورة يحقاف ومن أضل مم يدعو من دون الله كإله وكافرتك إلا غيري خادعك كإله وظالتك كإله وقبرتك كخواب ليت تشمن وانا علم كخواب كافري كمن شون كافرينك من حدم شيء كافرينك يعني خايت شيء من نبي كافرينك أجر كافرينكم هو مياه روم، أجر كافرينكم موتون روم، وزور بداخل. الشيخ فوزان الله لشرح أمياء، على ما أزال الشيخ رحمه الله يواصل الرد على الشبهات المشبهين في مسألة الشرك والتوحيد. أوتاب بردوام الشيخ محمد يكور عبد اللهب رد يعته للشبهة كانين، التي هي من أعظم ألا وهي قولهم، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله وصام وحج وأدل أعماله فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الرده الشيخ تلخيصي باب قاله قال: كهو تيتي شبه كان ويهركس يباله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونوشك ورجوب وقري وحجب كا اعمالكاني ترجيب جيبكا كافر نبي أغر هاتشي كردوية يا الله نخر. أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشيكون الأولون فإنهم ليسوا مثل هؤلاء، فهم لم يشهدوا اللّه إلا الله اللّه، محمد محمّد رضي اللّه صلّى الله عليه وسلم لم يدخلوا في الإسلام، فهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام ولا بالقرآن. هروهالطوايش وبكانوا أوانك خواجور كافر يكردون ومشتقل داناون أنا فران بخواب بياجمر وبرجدو أيو بقرآن وبواننا بوبيكافر من خوي مبرومان بوانهايا أما هؤلاء فحضروا الإيمان بالبعث ويصليون ويصومون ويحجون ويذكرون الله كثيراً. ها صو في دريوشة كان ده هزار جار جا، جا، شش هزار جار جا، جا، جا، رحمه الله عند هذه الشبه خاصة قال أصل سمعك لجوابها فإنها من أعظم شغل شك أما شبهي شغل جوه غرابوجو عباكي شو كعمل جودة تين شبهة أنا ما شاكل طالب توحيد أجر كذا من بين ما ان شاء الله زور لخلتي بيزني الله تعالى هدايا دوار قرن، ب يعني ينصر حقيقة بالفعل. إش كان ردك أي زور بقوة، الرد كان يس بس ما كان زور بقوة. كي أمشت أشارة تقول لخلتي علماء السوق هاي مين مضللين بناء كان داعية وخوي بجورترين كذا زاني الله من ناتو هم نصراني كافر كم خلاص هو مصيبة الدنيا. لا خواصي أنا لا من كافر، جابا شوف لا خواصي أنا كافر هنا قايتن شو ثم رد الشيخه على هذه الشبهه من سبعة وجوه مهمة الشيخ فوزان الله بحوض الشيواز هاتوا لا حوض او أو الشبهي رد كردوته الشيخ محمد عبد الله. الوجه الأول للروانقية كموتشون رد كردوته أنه من آمن ببعض الأحكام الشرعية وكفر ببعض الآخر فهو كافر بالجميع هل كسا إيماني بهندك لحكم الشرعي كان نبيه إيماني بهندك نبيه لا يهمو على ما مكافره فلا هم علماء كافر بهم دينك باأيمانش في بهندق هبه كافرون بالجميعني <سؤال> شيء يعني تو إيمان بهندق شيء بإيمان بهندق شيء نبه حسابك راي بوت دولة تو شخص كي دولة نخير ألا كافر بهموي أوجد لكوا الله كرك ايمانت به وهذا لا التوحيد الذي جاهد به الرسول أما أنا يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا فلان أما أنا إنكاري أو كهمو في أوانيك علماني وليبرالي وقومي ووطني وإلى آخر أمريكي وروسي وصيني أمانة إنكاري أو دعوة إنكار دوكة هموب يا غماران في هاتون كأبي إنسان تسلم يجب وخاب كانجبوا اشتكيتر وهو إفراد الله بالعبادة فهؤلاء لم يفردوا الله بالعبادة وإنما أشركوا معه غيره من الأولياء والصالحين أما نه نهات لقال خايف يوريها خاب بتنها هاتون اشتكيان لقال يدانها أو لا وصالحين يندانها هل وهالشيء كمعاصير أو كأبرو همانة ألمانية احكام وضعيان دانا او غلط دينك يا تعالى فالإسلام لا يقبل التجزئه إسلام قبول هناك كا برصه برصه كي خد تعالى فيرمي القران ادخلوا في السلم كافه رحموا اسلامي بي وربغي نك بشو وربغي بشو ورنغري ولا التفرقه ولا التفرقه اعظم الاسلام التوحيد جوره ترين إسلام اسلام بالتوحيد يا اخويا فرستي وهو دعوة جميع الرسل با قوازي همو بيغمران همو بيغمران بواتن كعباده يعني دعاء كردن إيان خوة تسليم كدن بوحكام شاية هموي بوخواي تعالى به وهؤلاء يجحدوا أعظم شيئين وهو توحيد العبادة وقالوا لا بأس أن ينظر الإنسان لفلان ويذبح لفلان وكان قيناك أقر نظرك فلان, فلان. فلان بيهو تاكو بو فلانكس وبو فلانكس لأنه ولي ولي ولي ينفع ويظر مما هو مثل فعل المشركين الأولين هروكو جون مشرككاني او أو إشاني أنا كلكاتيكاكا هيجي شغله مشتركاني زماني پیغمبر نيو تو صلى الله عليه وسلم پیغمبر ابراهيم پیغمبر مريم نيو تو پیغمبر اسماعيل پیغمبر نيو تو كعبه كعبه نيو تو حجر الاسود حجر الاسود نيو تو اخواني دروزنا كردوا وانا ايمانيا وانا همي حب وحجيان كردوا صدقاي كردوا رجوان كردوا خيرو خيرات كردوا ظلم الله بردو الوجه الثاني دوهم ردانا وين للي شيخ فرزاك بازك كلامي شيخات ذكر الشيخ رحمه الله وقاع في التاريخ الإسلامي تدل على أن العلماء في كل زمان يكفرون من آمن ببعض وكفر ببعض. لتاريخ إسلامي بهند إشتيان كردوا دليل لسرع علماء لها مك تك تكفيري أو كسيان كردوا كإيمان بهند إلى كتاب إيمان بهند شكنيا. لو أنا أن صحابة ومن بعدهم قاتلوا الذين يتظاهرون بشهادتين ويصليون ويصومون وحجون لكن لما فعلوا شيء من الشرك أو جحدوا شيء من الدين قاتلوهم واستحلوا دماء وأموالهم. والصحابة كان قتال لا قال اوكسانا كردوا كتنانت شاتمان يعني هنا ولا الى محمد رسول الله انو رجان كردوا ورجوان كردوا حجان كردوا بلا مكشير كشيركي ان كردوا كا حبش ابو خوا بيد كردوا لا هندك الاعمال كان انا درتو كشيركي ان انجام ماوا قتال لا قال اكردون او ني خاردو كا او ني جو روجو شاتمان لو انا شيا بنوحنفك باسماكت اعتقادي ان مسلمي مسلمي حاشاني في غمرة لفي غمرة صلى الله عليه وسلم والذين جحدوا وجوب جوب الزكاة بعد وفاة النبي أو أنا ها جحدوا الزكاة يعني كده أبو هدوا أم ط نهر كسي اعتقادي أوانها أبو بالصحاب اللي يعني تكفيري يعني كذا قالت أبي أبو بكر بناعرين بأخواتي به ها أبل سر زماني أمان كي يسألني تكفيري وإرهابي وخوارج وتيرويست أو ما بكر ده أنا نجل مدينة با حال خويه بلقينا خالك با حرب أبو خويتي يلا وثانيا في عدي علي رضي الله عنه كفر الغلاة الذين قالوا إن علي هو الله هذا زمن الإمام علي أوانيك كافر ك أو كسانك تندروب للشيا ما تندروي خد تندروي الراسية وكتوال التوحيد لا بي هو هي ياخد مغالات ياخد كابلا بيت توحيدك يخويت على لا باتو بيت لصالحين ولا أولياء ولا دار ولا برد ولا باب تانية أما نبخت اس تقولها طبعا تعالى أو غلات، غلاط أمانة تعالى قالوا إن عليا هو الله مع أنهم يشهدون ألا أن إلا إلا الله وأنه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا إلا الله محمد رسول الله حانها وإذن جاءنا قدبروا جواب وهم في جند علي رضي الله عنه حتى لسأل بعض ج Giulia علياب لكن لما أظهروا الغلو حرقهم علي رضي الله عنه مع أنهم يشهدون ألا أن إلا إلا الله تتكاهيان درخس كعالي خوايا ولعياذ بالله هم يعني سطان. كانت جشعت ما هنا، ولكنهم ولكن وحرقهم لما اعتقدوا أن شخصا له حق في الاولويه كفروا ومحرقهم ال... بالنار. كاتك اعتقاد ان ابو علي خسر ريزي خواه أو أبو أوان سطان ولا نائب بلد. ثالثا في عهد العباسيين ظهرت فرقة العبيديين زمان عباس كان أو كوت من صعيد السلطنة وكان أو, أو دلكوتن عبيدي كان دلكوتن وهم طائفة الشيعة الإسماعيلية كاجرنو بلي إسماعيلي كان لأنهم ينسبون إلى إسماعيل بن محمد بن جعفر خوان أدايا بالأوان، ولذلك سموه بالإسماعيلية، ها، وسمو الفاطمية لأنهم يزعمون أنهم من ذرية فاطمة، ها شغلا يزعمون. تبرويلة ألي خافبنا أبو بلكو نخر دروي زوربو تانا وأنا وأنا ل ل ل ل ل ولذلك يقال لهم الفاطميون، وفي الحقيقة أنهم من اليهود أظهر الإسلام، شغلا ما يهود بن، يعني اختلافه الانساب يعني هي اليهود والنصارى هياله فوس ومجوس المهم اوان نب يعني لنوي فاطمه نب دروي كبل فاطمه ولكن ظهر منهم كفريات في النهاية ادعى حكام حكامهم الالوهيه مثل الحاكم العبيدي حتى جاءنا اولى حكم كانيان ها لسلطانه كانيا لا سالو كاني ادعى اخواتك لو انا حاكم عبيدي ك باجماع لا يعني شيء وكافر كافر كلان. لنا علماء مسلمان والله تكأن بولات يحربوا بدار الحرب لا قلم دره فالصحابة قاتلوا بني حنيف وهم يشهدون لا لله أن محمد رسول الله يصومون ويحجون لكن لما دعوا أن مسلمة أنبيو كفرهم قرأت وجاريك الشيخ في ما الله أو أو صحابة حنيفة لكاتك كا شئت ما نجاهن نحج جكا على المسلمة لقال بي غمرة بي غمرة سلاصم كافري يا انكيردن لأن من يعتقد في شخص بعد محمد سلاصم أنه النبي فقد كفر وإن كان يصلي سلاصم بانيوشيش كابروجوش به ورئيس من هرب كسانا عالم ورئيس تشكيل بلبيغ غمرة بلوبرومب بي غمرة محمد ولا فلان كسب بي غمرة كافري عليه ولا كا آخره بروامب بي غمرة توشون ولذلك حكم المسلمون اليوم بكف القديانية الذين ييددعون نبوة أحمد القاضي أمر علماء الإسلام هم إذا سألوني كقاضي كان قاضي يعني كان كافرا بوتي لبرويا لنا أحمد القاضي يعني تيا بغمبرة بالله فإذا كان منوقع من رفع رجلا إلى مرتبة النبي كفر أجر كسب كسب خاتعاس بغمبرة كافر كيف لا يكفر من رفع رجلا إلى مرتبة رب العالمين أجر توكسب خاتك يا ريزي رب العالمين وشن كافرنا وصرف له أنواع من العبادات كالذبح والنذر والدعاء والدعاء ذلك وكون سينبرين وكون نذر كردن وكون دعاء كردن وكون هنابو بردن وغير ذلك وكون حكم روا حكم حكم رانيت تبيح حكم رانيت يخويت على واسبيني تبشي تسرح حكم رانيت عبدك أو عبد أنا بك أي بخوال مسألة حكم رانيتة أي نشتبان يجيش كبابا رجوجبيع ضليبون يجوا رجبا خرجناكا وقول الشيخ كمن رفع تاجا وشمسانا ويوسف الناس في زمانه غلا فيهم الناس على أمنا ونكهنا إلى نحن متناكيا كبريتيا لك شو شو شو كي ها تاج وشمسان ويوسف على كسان يبون غلا فيهم الناس وبحجة انهم أولياء خل شيء هواري عن بوآكرين عبادتي عن بوآكرين بحجة ما أنا أولياء إخوي تعالى ولو مشعوذات وخوارقهم على طريقة الحلاج وابن العربي أما أنا شعوذات وخوارق أنا من الطاعود بن براستكي حتى بياو تاكش نبون قال اللي صار طريقه كيابون حلاج وابن العربي بنامنا نقطة خيلى رامي باسي كم يجويا يعني تشنجاري شايف ما بياوا أواني بيشو كافرقاني بيش ومشريكاني بيش وكيانا برست پیغمبران بيغمبران بيوتاكان كهيج غمانة بلا صالحيتي اوانا بس امانيكي اسلام بازكري او حلاج او ابن عربية او او كيه او شمسان او او يوس فو او فلان او فلان او فلان هم انسان اخراب وطاغودون امانا نقطي سيهم أن العلماء رحمهم الله عقدوا بابا في كتب الفقه سموه باب الردة وذكروا فيه نواقض الإسلام وذكروا أشياء قد تكون صغيرة في عين الناس ولكن حكموا أن من فعلها أو اعتقدها يكفروا مع أنه يصلي ويصوم ويعبد الله ولم يحصروا حصول الردة فيما ذكرته. قلهم ما لباب الردة؟ أو تاتش نهاشتين باس كردوا كتن كميش لبرتاي خوتي بكافريان زاني أو كسيك أو اشتبليا بيكا حق مين أبوك كافر بني أو جورك سانة أجد شنو يجيش كافر رجوج بي وعبادة خويته على شكا وأوان نهات أو بس كان كأو كان بولن ولا ردة نهار أو ب ماكس وجي ان الله حكم بكفر أناس لقول كلمة تكلم بها أبطل ديانهم وايمانهم خوي غور حكم يا بكافر كسانك كواقسي شانك دين و ايماني اواني كما قال تعالى يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم سنخون بخيت علك اون اشتانوا تبلوا وتيانا اوان كافر بون بشي كافرون لا يؤمن اسلاما كان كافرون بديني خالدوا اسلاما كان كافر مخواي تعالى لا اسلاما فكفرهم بكلمة مع كونهم مع رسول الله يصلون ويجاهدون لقل خدي پیغمبر رسول الله عليه والسلام نيجي انا الجهاد يعني انت ان كافر بنجم أن الله كفر اناسا بسبب كلام قالوه على وجه المزاح واللعب قلت على كسان شي كافر كركب سبعته واشتمته وقالوا قمت قالوا تضل يعني اناهات وتدرو وانزل في شانهم لشان يوان ام ااتينا اردخاره ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يعني يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هيج يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يجي فهذه الوجوه فيما فيها إبطال هذه الشبه وفي الحقيقة أنها من أعظم الشبه ولكن جوابها واضح ولله الحمد أم وجهانك سكرت كرده أم لحقيقتها طبعا أم شبهان لجورتين شبه كاني أنا بلام أقبل وازي بمشن الروانجي كرد ما لي أو أنا هي كان معا. وأنا معه إيش أنا أن قولهم إن الذين وجه ان أن الذين أن قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ كيف أن نقول؟ أو أنا؟ بروان بروان زندوبنا ونبوه ببيغامر نبوه بقرآن نبوه أو أنا شهات ماني عنه إما هم أو لكن شو يعني ما خنا بال أو أن عنه أن الرجل إذا صدق الله في شيء وكذب في شيء فهو كافر المرتضى أجاب رواه بخاري لشتى كأبرواني كي بخواي جرى لشتى كأ تكافر المرتضى دي أو إيمانه شديد استفادت بناءه إنك إيمانه جناؤه كمن آمن ببعض القرآن وجحد بعضه وكمن أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج وإن كان يشهد اللّه إله إلّا إله و محمد طبعًا إللي رأى أجدار بن نمش تاني كذا ذكر أمره شركي أمره شيء شركي معاصري أمره أبي أجدار بن شريك زورا دروا زي زور زورا يقل واني كأمره يبينين رُكِدنا حكم علمانية وحكم بشرا كبرى بحسابي خوي الله يخواب يا غماري خواص الله من يش رجوا طاعد بس الدين والإيمان أتبوء كله ولا شو حتى كم كابو غيري شريعة كده خوات الله أوش يش يقول جورقاني شركه بي لما <تصفيق> هو أمر بدأ يعني أنت ما كردن بلاء علمانية وبلاء ليبرالية وبلاء أو أوروبا وأمريكا وهل دين أنا ديني ما أنت هالوشانة وبلاته سيرنا بأما ما له شون أو خالك كافر بيبواه شون أو خالك كافر كي خوا كافري كبر دوج الله وعلى خوا يفرق يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين غير إسلام هل بجاد هل يبجد كأخته خوي كافر كخاليك والله كاب أمشتنا بازاكين أدريتا بالتركة إما أو تريد فلان وفلان ولا التكفيرين نال قرآن والحديث والقول لصحابة التابعين إجماعي أهل العلم بناوي تيوا بيكورجيان بناوي تيوا يكتري قبول كردن بناوي تيوا مدنيت بناوي تيوا حضارت بنا... يعني أماني دينه, قرآنه, عن هار همهينا دينو قرآنو فرمدكان إخوان همو فرها هج اعتباري البداننا آخر وجه الشقباسك أو درس كيف بيكون تائهين وجه حاوتهم أن من جهد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الله وسلم أقرب له حج واجب نيا كافر أبي أقتن لي خلكانك ما نجول يا الله تسي والله حج بيتهولير يجناكم ده والله يتوانيش والرجوع عبادتي شو قبولني كافر وجب أبو جهل شو أبو جهل أقصينك أبو جهل بارز جاري لك أبو كرد أبو جهل حجر الأسود أو أن دبر رأس بولا لا حجر الأسود كاتي كبارا كعبير رخان وحجر الأسود كوتو بناء كعبيان كردوه إن جا كافر كافربو تو كافري لا أبو جهل كافرتي حجبته اليوم الله منايكه من ما زاني خاد محتاجي أوي أوي كحجنة أوي كحجنة أو يعني خاد محتاجي أو كحجر كأو كحجر محتاجي كسينيا أو نبي أدبيك اللي قال تعالى يا يا نلاسي والله من عرب أبو عربانا وهذا أنا بعرب ترى شيء عبادة خواك بعرف بعربشيا سفره وكيف تعبادة وزليلي وخوا زليلي ناكاي بخوا مل مل دشتينه خوا تبارك تعالى هو كقول فرميتي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر ها فإن الله غني عن العالم قال تعالى إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكت مباركا وهدى للعالمين عاتينا وشش ونوحت يا لعمران يا يكام مالك لسر أمزويا دانراب وعبادتي إخوة كوية كعبية كلا مكا دانراب واي يانا تلين الله بكا بكا يعني سي ناوي كلا وكاني كلا ناوي كاني مكا لابروي كوا على مل هراني هزا بزان دوا يشي جواكو أبراهكات يكايد شركة لقل كعبية أخوية تعالى تسي لكت مباركا وهدى للعالمين شويني شي مباركاوية شويني شي شونی هدايه هدايه او تا حمومان هدايه حمومان يا كربك اين اري بوچي بونيش كردن حمو مسلمانك به يك مالك حمو مسلماني كرد به يك مالك حمو مسلماني كرد به يك اگر چي استه به شكليش به بداخوا يعني بلام دنيا حمي هسته كه سي چي مسلمان يعني نك مسلمان خالشي له له يا حمو كابيك فرمي ستو حزبك تشكيل به له ولاتك اتو اني حمو اولات بك ابو حزبي كش يخويت على أبو ما الله مو مسلماني رك الداء باء، أو ولله على الناس إلى قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع لي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. به، جحتي او حجبكا قماني لحجكا يابي حتى العلماء نفرمون اقر حجنك باب راشي بيهبي ما دام دان بتوانيونيكا نفرمي فإن الله غنيون عن العالمين خدلت الآيات على أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله فكيف بمن جحد التوحيد أو أجاز عبادة القبر أي كسك بيت باشا يتمانيش بياني لكاتيكا بلا إنكاريك خواه فرستيبكا قال إنك خواه خلق باشتيبكا يعني همشتك بخوا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك قلت وانا اول المسلمين ابي اغابي اي اغبائي بلولا عبادي قبر جائزه هو كاته هيكل الراجل ان شاء الله لدس ادهت ينسر من الدليل على ذلك ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله لا اله الا, إلا, إلا استغفرك واتوب اليك